وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سَأَتِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِكُمْ بِشِهَابٍ قَبْسٍ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِي أَمْ بُرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا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 أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذبا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني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 قال سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلَفَ أَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَنْظُرْ مَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِن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 مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وَمَكَرُوا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فالنظر كيف كان عاقبة مكرهم أن ندمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم بما ظلموا إن في ذلك لقوم يعلمون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 دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل الطم من قريتكم ''İnهم أناس يتطهرون''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 فَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْءِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهُ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ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 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ نُبِيٍّ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي فِيهِ يَخْتَلِفُونَ